أَسَا رَبّهُ إ طَلَّقَكُنَّأَ يُبَدِ لَهُ أَزْواجًا خَييرَم مِن كَُّ مُسلمَات مُسلْمَاتٍ مُؤمنِنَاتٍِ قتَاتٍ تَائبَاتٍ عَابِداتٍ سَائِحاتٍ فَباتِ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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط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 اذْقَالَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ من روحنا فَنَ سَفْْنَ فيِيهِ مِّوحنَا وَصَقَتْ بكلماتِ رَبّهَا وَكُتُ بهِه وَكانَت مِْ القانتين.